فَإِنَّمَا مَن مَّن بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّى تَطْوِيَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَئِن يَشَأْ اللَّهُ لَأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عرفها لهم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 كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يسمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ الله اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَنَعْرِفَتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ لَحْنِ يَعْلَمُونَ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول مِن بعد من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا أعمالهم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 فَإِنَّ تَهِينُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْفَظُكُمْ تَدْخُلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ